لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه م ن افضل ل ان قبلك فحاق يكون ا هناك اشياء ن و ا ب اخرى و ن قلت you you、mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. you <laughs>